صورة القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا النجماء عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانه فصورة القيامة أسيس من ربين ذحنين يتشرحنا أحق يوم القيامة أذق الله غصر ويحث في نيث الزمن منيس ينواب نذ مرد جمع يغسن بعد مرار كون يخضع أثن الزمن أدن كل ضد بقمضقيس بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل إيانا يوم القيامة أمعنى يفغى بن ذم أذي الطفكان في العوج يستقسيم المردياس والسن القيام فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول للنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المشتقر ينبأ للنسان يومئذ بما قدم وأخر مرمز النثة والن أقول تزير ذي خسف أسيني في نظم السنية مين لو أنت نرور يخضع أرث اللي تروجع ثغري نسنر بيك أدخو برن العبد السن استشل يزور ذكي وخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو القام معاذيره في نظم يظلم نيس غز لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه افتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أريد تحركي السلسيخ أكنا تحفظ سلعجلان أذن كنا لك في جمعا أذن كنا لك في حفظا مرتدي قر جبريل هل كان القرية ينشف لذنكنا لك في سفهم كلا بل تحبون العاجلة وتضرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذا إذ تحب من الدنيس التي الججة من أخر وذنون السن شرعا غربة سنشكذا ووجوه يومئذ باشرة تظن أن يفعل بها فاقرة وذمون السن صدفا أحسن كي يظرني كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ المساق ألا الرحمد يبضي رجوم أسينين ورزدقون هي أحسان داين للفراق أظهر غفوظر يتشل تغير نسنا الببيك فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى وريوم النور يتظل لا معنى يكفر يقرب يروح غري مولانيس يرحوم أولى لك ثم أولى لك فأولى النقريخ اسم النقريخ والنقريخ اسم النقريخ أيحسب الإنسان أن يترك شدى ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ينواف نظمتنا الجلاعة ورغي الله لا تشي مقيف دي سفغ النندور جديه يقر ذي ذا من حرسن اخر كتر بقاديث يقوم دي ذكي سيهوين ادكر ريانيج دنثان ونظر يزمير الان اد يحيو وذي